Yöma teraunha tähän kyll murdgaat amma ardgaat, että tahtaa kyllä tähtämiin hämäraa, että tahtaa kyllä tähtämiin hämäraa, että tahtaa kyllä tähtämiin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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أَشَدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاذا انزلنا عليها الماء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 وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والذين أشركوا إن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 هجوم والجبان والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم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 يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقهُ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِك بِشَيْءٍ بي وَطَهِير بَيْتِ لِالطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ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 دَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 إِرَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 أياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنا الْقَشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ